قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خردا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا